فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى أَعَى اللَّهُ خَيْرُنَا مَّا تُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً ما كان لكم ان تنبتوا شجره اهلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون اما جعل لرد قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسي و جعل بين البحرين حاجزا اهلا مع الله بل اكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ أَلَمْ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ اَهِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَيْنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا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 وَمَا انْتَبَهَ هَٰذِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّنَا سَكَانُ بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَأُجَمَّ مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعَّونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظوموا فهم لا ينطقون ألم يروننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا نَاتُوهُ دَاخِرِينَ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 ان تِرَاعُونَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهمت ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريث رعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.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 فالتقطه آل فرعون ليكون له معدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 واصْبَحَتْ فؤادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرْبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرْ لَهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجِرِمِينَ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فَلَمَّا أَنَّ رَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَ يَامُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِلَمْسٍ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 وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثَمَةَ وَلَأ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السَّحَاحِ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 ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بَيْنِي وَبَيْنَكَ أيم لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى لَجَلَّ وسار بِأَهْلِهِ آنَةً مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّيَ آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّ يَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جِذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَيْهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ لَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّيَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَئَيْتَ تهتز كأنها جان ولا لامدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامانين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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارونه وأفصح مني لسانا فأرسله معيردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 مسا بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحرا مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا لو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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدوا لي آها من على الطين فجعل لي صرحا فَاجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلْ لِي إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 وما كنت ثاويا في أهل مدينة تطلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمتا من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت يديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 قَالُوا سَاحِرَانِ تَوَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ